نَا تُعدَن تَجرينٍ تَِْهِمُأَنْهَار يحلََّونَ فيِيهَا مِنْ سورَ من ذذهببَ يحََّونَ فِيهَا مِن ساوِرَ من ذَهَبِ وَبَسُونَ ف آابًا خُضْضًا مِنْ سُدُسِ وَتَدَرَق متَُّكئينَ فِيه متَّكِئِينَ فِيهَا عَأَرَاء إكِ نِحْمَت السَّوابُ وَحَسُنَت مُْتَ فَقَا وَغُرِبَ لَهُ مثَلَ غَد لَْنِ جَعللناَا لِحَدِهِ مَا جََّتَين م أَعْنابِ وَحَفَثْنَاهُ مَا